وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغننت عنهم آلهتهم فما أغننت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا مما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تثبيب